القوح بالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون 114. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 115. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أمالتم له قبل أن أذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نضمع إن نطمع أيه يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوس ومقام كريم 119-كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين